الإجابة الصحيحة هي ب هذه العلامة تعلن عن منطقة يجب التخفيذ فيها من السرعة هذه التهيئات موضوعة بالمناطق التي يجب فيها التخفيذ من السرعة مثل الأنهج ذات الجولان الكثيف أو المزدحمة بمختلف أنواع مستعملي الطريق أو كل المناطق الخطيرة السرعة محددة بـ 30 كم في الساعة والمعبد يحتوي على عدة مخفضات للسرعة